تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا ودشر الذين آمنوا ودشر الذين آمنوا, <الذينا آمنوا> لهم قدم صدث عند ربهم ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع الله من بعد ابنه يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في خلاف Oh, تزري من تحتهم الأمهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام فاكر دقواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعزل الله للناس واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاء اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ أو قايدا أو قائما فلما كشفنا عنه. ان اتبع الا ما يوحى اليك اني اخاف ان عصيت ربي عذاب قُلْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمْرًا أفلا تعقلون فمن أظلم ممن من ترى على الله أَوْ أو كبباً بآياته إنه لا يفلح Boja w Słyszeliśmy o tym, Słyszeliśmy, że nie ma wiedzy, że nie ma wiedzy, ويقولون لولا انزل عليه آية من فقل جاء الناس رحمه من بعد ضراء مدتهم اذا لهم Ah! يا отличahah! الناس ketoivza cieliski على 34. تَغُنُّ نَبْأُهُ بِمَا كُلُّكُمْ إِنَّمَا مَثَلُ الحياة لَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْخُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَغَبَتِ الْأَرْضُ ذُخْرُفَهَا حتى إذا أخذت الأرض ذكر فها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون وظن إِنَّ الْمُلَائِكَةَ قادرون عليها كتبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم وَقُل لَّعَنَهُم مَّا كَانُوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمي يملك السمع ومن يخرج من ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تستقون الله ربكم الحكيم فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تفرقون كذلك حقك كلمة ربك على الذين فتكوا أنهم Zdjęcia ومن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ضماء <تصفيق> إن الظل لا يغني من الحق شيئا إن الله ومن من يؤمن به ومن and <laughs> ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مبتدين Panie الَّذِينَ Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإلا أملك لنفس في ضُوَّة ولا نفع إلا ما شاء الله فلا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فرأيتم إن أتاكم عذابه بياسا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرم؟ ثم إِذَا ما وقع آمنتوا به وَقَدْ كُنْتُ وقد قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق Zdjęcia وأسرن ذا مثلا ما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماء وال earth ولكن أكثرهم لا يعلمون <تصفيق> <تصفيق> هو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 وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة We are ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يحزنك قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِذْمِ تَلَّذَّتَ لِلَّهِ جَمِيعَهُ وَاسْتَمِعُ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا الله شركاء إن يتبعون إِلَّا الضل وإن هم إلا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ مُبْصِرًا وفي ذلك لايات لقوم يسمعون فقد الله سبحانه هو الغني له ما في سماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بها فتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله بلا يفلحون مساء في الدنيا ثم وما نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ قال لقومه يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَبْكِرِ بِآيَاتِ اللَّهِ الله اللَّهِ فعلى الله توكلت It's a 잇 بِهِ بَنُو محمد الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. <تصفيق> فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حققوا عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين عليهم كلمة لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب ولولا كانت أَعْطَى وَاتَّقَى فنفعها بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة وإن يمسك الله بهذر فلا كاشف له